تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله علي حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّد عَنْ سِيَأَتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم